Asli tawabang bintuni Enti hada min kowkab awar Enti fakha wa minnuh fakin Enti malak wa ruhha الحقيقة وانتم عارفين وبطلنا لحد ساعات مش عايزين المال والغنى اهم حاجة ناس متحفين علنا نفسينا وثلان علنا نفسينا وثلان استغيرة دم العسلية قد عنا أولنا غيره نفسنا في المجالات عدم المعاد نستحق عشان تتصيّط والكرامة عندها على البياض ما بقاش حاجة تتساد ما بقاش حاجة تتساد قدرنا قد عنا عيشنا علنا بس فيكم علبي لو تقدر تاخد علينا لو غلبت تاخد رجلينا الخوف مش من حدنا قد نفس عزيزة اللو كل في لبنة غنيزة ولن يجي فيما على حاد صحوبية ما هيش منوت اللي جال ما عارفها تنوت وفي وقت الجد تهد وفي وقت الجد تساق <تصفيق> يا كوير ولمستاك أنا لحدك محتاج أصلي ضعبا في الدون كلمة منتك متقويني لما عيني تيجي في عيني بطلع Ati boza ya beti ya moza Ati haja p'rasm al farasa Mus ba'ya kis basa haqiqa Ati haja min koukab aqar Ati faqha wa min nupafafir Ati malaak wa ruchha وحزنين نفورة ولا حتى قبل سعادة الفرقة أصبح شيء عادي وعبر عدى الفاضي يا موزات ولا حزن يا للاعداء اصلي مخنوق من العداء وعايزة نسلي بان اطنش وعش بمزاجي البني صباح علاجي مش افكر في اللي سابت مش افكر في اللي سابني قلبي تقاسم نصير والحامدون بالسلفين وروني عزف ومرار المعاملة معكم الميس والمضيب جرى في القر والقلب داخل في اغرب على البشرية هارك الحب الحنية اصلا مش نبع معاك الخراب جاي ومستعجل منت محب وعيشانة سنجل طب جاي ابقي وياكو طب جاي ابقي وياكو